قال هي عقَّا يَأْتَوْنَ عَلَيْهَا وَأَهْوَشُ بِهَا عَلَى غَنَمِ وَلِيَفِيهَا مَآرِبُ خَرَارٍ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَةٌ تَسْعَى قَالَ قُذِّهَا وَلَا تَخُفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بِيَضَى مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةٌ أُخْرَى لِنُرِيَكَ م الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي قدري ويزم لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي ودع لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به يزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إن كنت بنا بطيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى